بسم الله الرحمن الرحيم وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ في رب القمر شو والبيت المأموم والتق في المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من ذافع <تصفيق> بالله الرحمن الرحيم والكور وكتاب مسكور في والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسير Nie <small> يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتون لا تكذبون أفتح هذا number <laughs> and be ma my... وزوجناهم بحور النعين والذين آمنوا سَبَعَةٌ ذريتهم ذُرِيَّةٌ هُمْ بهم ذريتهم ونعبود فاكهة ولحم مما يشتهون <تصفيق> وأم صدناهم و ولحم مما يشتهون يتنادعون فيها كأسا لا فيها nie mm -hmm. ولو كانوا يحبون الناس Oh, بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به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 أَمْ هم قوم قاغون أَمْ يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله أَمْ يقولون تقول له بل لا يؤمنون السماء وال بل لا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا سماوات والأرض بلايون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه ام له البنات ولكم البنون ان تسالهم اجرا فهم من مغرم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 أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ الله سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركو فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعق فذرهم حتى يلاكوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يضني عنهم كيدهم شيئاً وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْدِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ فِي وسبح بحمد بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ومن الليل فسبحه وإذ بار النجوم